سبعة وسبعون. ه د ف ن بان ب ر ا ن ابداء الاسباب ا د ا ي ا ل ا ب ا ي كن مايدين ما ل ك ะ لماذا لم تأتي؟ لماذا لم تأتي؟ ي ش ا ن م ا ي س ب ا ي ك ا كنت مريضا. كنت مريضا. ي ش ا ن م ا ي د ي م ا ـ ر ـ م ا ي س ب ا ي ك ا أنا لم آ ت ي ل أ ن ي كنت مريضا. أنا لم أتي ل أ ن ي كنت مريضا. ت ـ م ـ ا ي ـ ت ا لماذا هي لم تأتي؟ لماذا هي لم تأتي؟ ت <تصفيق> ر كانت تعبانا. كانت تعبانا. ت ر ي ء ة كانت ت ع ا ن ا ي ء كانت تعبانا. ت أ ن ي ء ة كانت تعبانا. ت أ ن ي ه ا كانت تعبانا. ทำไมเขาถึงไม่ได้มาล่ะคะ لماذا لم يأتي لماذا لم ي ت ي เขาไม่ม um ีอารมณ์ค่ะ لم يكن عنده ราะเขาไม่จะได้มาเพราะเขาไม่มีอารมณ์จะมาค่ะไม่เขาไม่ได้มาเพราะเขาไม่มีอารมณ์จะมาค่ะไม่จะ ลีนน์เข า, าไม่คนันัยคูนันันันันัไันันันันันันันันันันันั ا รนันันันันันันันันันันันันันันันันันันเนันันันันัเันันันันันันันันันั لم نأتي لأن سيارتنا معطلة. لم نأتي لأن سيارتنا متعطلة. لماذا هؤلاء لم الناس؟ لماذا لم يأت ي الناس؟ لماذا لم يأت ي الناس؟ พวกเขาพลาด ركوب ا ل ق ا قد فاتهم موعد القطار. قد فاتهم موعد القطار. พวกเขา لم ي أ م و ع د القطار. لم يأتوا لأن موعد القطار قد فاتهم. لم يأتوا لأن موعد القطار قد فاتهم. لماذا أنت لم تأتي؟ لماذا أنت لم أن تأتي? ดิฉันไม่ได้รับอนุญาต لم ي ยุสมะลีแยุสดิฉันไม่มาเพราะไม่ได้รับอนุญาต لم آ ت อ ل أ ن ن นี م ي س م ยุสมลี่ลมเอตีเลนี่ลยุสมลี